Artline Production. Casino at مش غبي عارف من باشا ومن صبي انا كاشح عفر الكوكبي معايا التفاصيل عارف من وافي وعارف من بي انا مكتفي يا صحابي مقيت اتخرفي انا شايف الوين الوي. <تصفيق> <تصفيق> يا اللي قلت وعدت وشدت وقلت كلام مش حاصل عام انا جايلكو ربنا ولكو مولا معايا حابا جيبو أنا ما بسيبو شاي وأنا ما تروش أنا كان إنتوني عني إن أنا وتخاطر وما فيش مني وسابي سامي ما يا ريت تفرغ إتخني النسا وتصلا أنا نفسي متنفست عدم ما من الوجه مع مش Bata la daga ng aaraw na bata nafisalim bata kailan so tibi itkam, anam ng dunia ay hindi حتى صحابي سمون الوحد عشان وقفت عليهم السهر بس انا عادي ولا حاجة تشغلني تمامهم فرقة تمامهم كرم شكرا قوي قوي انا من مر البايت شوي لو فكر ادريعا يثلوي لقى انت بيعا بيكا هعرف اني بكي هشو بدحكتي تاني بعنيكي هدخلت بيكي مش بيديكي في فيه ليه <تصفيق> راجعلي تاني مش قلت انك مش عوزاني او بيتي لقيت واحد تاني عجبك كده يعاني مش ناس عزاجي مش ناس محيل في الاسحاب انا بعد محبك سابق بعد اتحول وشفت الاسوى وضقت المر كنت معاك غران في الحيرة ومش لقي نفسي ومش لعبار لكن فقت وبعدت عنك ان انا مش هقبل ان اتضار اللي اخوي انا في كل مليانة بالمواجه احكي وقول مالك وانا سمع انا برضو اخوك كلو بيتيني ايه وقتني تتالعيني من نصحة نفسك عيش يا خويا مريحة سرك لو مش عايزه في ما اتطلعهوش اسمع في الميت مش اطلع خاني في الميت حرس يا من صحبتك ميت عشروش, ميت عشروش